أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العقلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى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 سيذكر من يخشى ويدجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَعٌ إِنَّ هَذَا لَفِي السُّخُفِ الْأُولَى سُخُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى